هذا سائر يقول ما حكم التوسع فيما يسمى التورية لغير الحاجة بل على سبيل المزاح مع عدم الكذب التورية تختلف عن المداهنة التورية جائزة والمداهنة محرمة والتورية لا يتوصل منها الإنسان لباطل ولا تكون على حساب الدين لا يتوصل الإنسان منها لباطل ولا تكون أيضا على حساب الدين لكن ما ينبغي أن تكون ديدنا للإنسان لا, لا ينبغي أن تكون ديدنا للإنسان وإنما يصير إلى التورية عند الحاجة يصير إليها عند الحاجة وفي المعارض مندوها عن الكذب لا أن يكون هذا ديدنا للإنسان ويداوم على ذلك وإنما إذا فعل التورية عند الحاجة فلا بأس بذلك نعم يقول ما حكم ما يسمى بألعاب التحدي بين الحيوانات مثل التحريش بين الطيور هذا محرم هذا محرم وجاء فيها أحاديث وقد أورد بعضها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد ومرت معنا في مجالس في هذا المكان في شرح كتاب الأدب المفرد فهذا أمر لا يجوز والتحريش بين الديكه أو التحريش بين الثيران أو بين التيوس بحيث تعتدي يعتدي بعضها على بعض ويسيل بعضها الدم من بعض ويكون لهذا التيس جمهور وذاك التيس جمهور آخر جمهور لهذا التيس وجمهور للتيس الآخر وكل يشجع تيسه وينتظر أن يفوز ثم إذا أدمى تيسه وتيس الآخر فرح أين العقول؟ الله عز وجل أعطى الإنسان عقل يجتمعون هذا له ديك وهذا له ديك وهذا له جمهور وهذا له جمهور وكل يشجع ديكا ثم إذا أدم ديك أحدهم الآخر أو قتله طار جمهور الديك القاتل فرحا أو الديك المنتصر فرحا أين العقول وأين الرفق بالحيوان واللطف والرحمة فهذا الإسلام جاء بالنهي عنه والتحذير منه ومخالف لما ينبغي أن يكون عليه المسلم مع هذا الحيوان الذي سخره الله سبحانه وتعالى له الإسلام جاء بالرفق بالحيوان حتى إذا احتاج الإنسان إلى لحمه إذا احتاج الإنسان إلى لحمه ليأكله أيضا يتعامل معه بالرفق إذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وإذا قتلتم فاحسنوا القتلة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته جاء صحابي الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله الشات اذبحها وارحمها قال والشات اذا رحمتها رحمك الله والشات اذا رحمتها رحمك الله هذه رحمه الاسلام اما ان يؤتى بهذا الحيوان البهيم ويستثار حتى يعتدي بعضه على بعض حتى يعتدي بعضه على بعض ويؤذي بعضهم بعضا فهذا حرام وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقتص الشات الجلحاء من الشات القرناء هذا ظلم وعدوان لا يجيزه الإسلام فكيف تحرش هذه بعضها على بعض وإذا كان وراء ذلك مالا فهذا من القمار المحرم ومن أكل المال بالباطل نعم يقول في قوله صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا العبد مع أنه ليس بعبد النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا لا يقول إلا حقا ولهذا ما ينبغي للسائل أن يقول مع أنه ليس بعبد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يشتري هذا العبد ما قصد أنه رقيقا؟ ومن أين لك أنه قصد رقيقا حتى تنفي ما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذا جمعت بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقول إلا حقا ما يصح مثل هذا النفي لان لأنك حملت الحديث على معنى ليس مرادا من كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. والناس كلهم عباد لله سبحانه وتعالى نعم. يقول هل ورد شيء عن مزح النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته؟ ورد ورد أحاديث عديدة في في في مزحه عليه الصلاة والسلام مع زوجاته. وهو القائل عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومن مزح عليه الصلاة والسلام مع عائشة تسابقه صلوات الله وسلامه عليه معها ولما كانت نشيطه سبقته ثم بعد ذلك بعد وقت سابقها فسبقها فقال هذه بتلك هذا ممازحته عليه الصلاة والسلام لزوجه وجاء في هذا أحاديث عديدا وايضا عندما يكون بين زوجاته شيء من الممازحه كان عليه الصلاه والسلام يضحك لذلك وقد جاء في هذا احاديث والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه أجمعين